المكتوب التاسع والعشرون هذا المكتوب التاسع والعشرون ع ب ا ر ة عن ت س ع ة أ ق س ا م وهذا القسم هو ا ل أ و ل منه يتضمن تسع نكات بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وصاحب الرحمن الرحيم من الخدمة الله إلا العزيز الوفي الصادق وصاحب الخالص الجاد في الخدمة القرآنية وإن شيء أخي في إ ن ك م تطلبون في رسالتكم هذه ا ل م ر ة جوابا عن م س أ ل ة م ه م ة لا يسمح به وقتي و أ ح و ا ل ي أ خ ي لقد ازداد كثيرا هذه السنة عدد الذين يكتبون رسائل النور والحمد لله و ي أ ت ي إ ل ي التصحيح الثاني ف أ ن ش غ ل به ب ص و ر ة س ر ي ع ة طوال اليوم لذا ي ت أ خ ر كثير من أ م و ر ا ل م ه م ة إ ذ أ ر ى أ ن هذه ا ل و ظ ي ف ة أ ه م من غيرها ولاسيما في ش ه ر شعبان ورمضان حيث للقلب حظ أ ك ب ر من العقل ويشرع الروح ب ا ل ح ر ك ة لهذا أ ؤ ج ل هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ج ل ي ل ة إ ل ى وقت آ خ ر ب م ش ي ئ ة الله فمتى ما سنح للقلب شيء ب ف ض رحمته ت ع اكتبه ل ى أ إ ل ي ك م شيئا فشيئا و ا ل آ ن أ ب ي ن ثلاث نكات و أ خ ي ر ا تمت في تسع نكات ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى لا تعرف أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن م ع ر ف ة ك ا م ل ة ولم يدرك المفسرون حقيقته هذا المفهوم له وجهان والقائلون به طائفتان ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى هم أ ه ل الحق والعلم والتدقيق فهم يقولون إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم كنز عظيم لا ينفد و إ ن كل عصر ي أ خ ذ حظه من حقائقه ا ل خ ف ي ة التي هي من قبيل التتمات مع التسليم بنصوص ا ل ق ر آ ن ومحكماته من دون أ ن ي ت ع ر ب أ و يمس ما خفي من الحقائق من حظ أ ه ل العصور ا ل أ خ ر ى وحقا أ ن حقائق ا ل ق ر آ ن تتوضح أ ك ث ر كلما مضى الزمان ولا يعني هذا أ ب د ا إ ل ق ا ء ظل ا ل ش ب ه ة على ما بينه السلف الصالح من حقائق ا ل ق ر آ ن ا ل ظ ا ه ر ة ل أ ن ه ا نصوص ق ا ط ع ة و أ س س و أ ر ك ا ن لا بد من ا ل إ ي م ا ن بها وقوله تعالى وهذا لسان عربي مبين يوضح أ ن معنى ا ل ق ر آ ن واضح مبين فالخطاب ا ل إ ل ه ي من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه يدور حول تلك المعاني ويقويها حتى يجعلها ب د ر ج ة ا ل ب د ا ه ة لذا ف إ ن رب تلك المعاني المنصوص عليها يؤدي إ ل ى تكذيب الله سبحانه وتعالى حاشا لله و إ ل ى تزييف فهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاشاه بمعنى أ ن المعاني المنصوص عليها قد استقيت من منبع ا ل ر س ا ل ة م س ن د ة م ت س ل س ل ة حتى إن ابن جرير الطبري جرير قد ألف تفسيره ا ل ك ب منبع ي الجليل معاني جميعها ر القرآن الرسالة مسندا ا إلى ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة وهم أ ص د ق ا ء حمقى يفسدون أ ك ث ر مما يصلحون أ و أ ن ه م أ ع د ا ء ذ و دهاء شيطاني يريدون أ ن يتصدوا ل ل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ي ة ويعارضوا الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة ويحاولون أ ن يجدوا منفذا من السور ا ل ق ر آ ن ي ة التي كل منها سور ف و ل ا د ي لحصن ا ل ق ر آ ن الكريم حسب تعبيركم فهؤلاء يشيعون أ م ث ا ل هذه الاقوال أ ق و ل ل ل ي ش حاش ب سبحانه ه لله الله ا الحقائق الإيمانية والقرآنية حاش لله النكتة الثانية لقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكثير من الأشياء وفي الأقسام القرآنية نكات عظيمة جداً ت حول لقد أقسم في بكثير وفي عظيمة من و أ س ر ا ر ك ث ي ر ة جدا منها أ ن القسم في والشمس وضحاها يشير إ ل ى إ ظ ه ا ر الكون كقصر عظيم و م د ي ن ة ع ا م ر ة والذي هو أ س ا س التمثيل الرائع الوارد في ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة ومنها القسم في ياسين و ا ل ق ر آ ن الحكيم يذكر به ق د س ي ة إ ع ج ا ز القران و أ ن ه ب د ر ج ة من ا ل أ ه م ي ة بحيث يقسم به و أ ن القسم في ه والنجم إ ذ ا هوى يشير إ ل ى أ ن سقوط النجوم ع ل ا م ة على انقطاع ا ل أ خ ب ا ر ا ل غ ي ب ي ة عن الجن والشياطين منعا لورود ش ب ه ة على الوحي ا ل إ ل ه ي وفي الوقت نفسه ف إ ن القسم في ه فلا أ ق س م بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم يذكر بعظمه القدره وكمال الحكمه في وضع النجوم في مواقعها بكمال الانتظام مع ضخامتها الهائله وتدوير السيارات الجسيمه بسرعه عظيمه ويذكر القسم في والزاريات وفي والمرسلات بالحكم الجليله التي في تموجات الهواء وتصريف الرياح اذ يقسم سبحانه ب ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م أ م و ر ي ن ب و ظ ي ف ة تصريف الرياح فيلفت النظر إ ل ى أ ن ا ل أ م و ر التي قد تظن أ ن ه ا تجري م ص ا د ف ة تنفذ حكم ا دقيقه وتؤدي وظائف ج ل ي ل ة وهكذا فلكل موقع من مواقع القسم نكته ت ا ل ب ل ي ر ة وفائدته ولما كان الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل فسنشير إ ش ا ر ة م ج م ل ة إ ل ى ن ك ت ة و ا ح د ة من النكات ا ل ك ث ي ر ة التي يتضمنها القسم في والتين والزيتون وذلك أ ن الله سبحانه وتعالى يذكر بالقسم بالتين والزيتون ع ظ م ة قدرته وكمال رحمته وعظيم نعمته فيصرف وجه ا ل إ ن س ا ن المتردي إ ل ى أ س ف ل سافلين ويحوله عن ذلك التردي و ا ل ه ا و ي ة مشيرا إ ل ى أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أ ن ينال مراتب م ع ن و ي ة رفيعه بل يترقى إ ل ى أ ع ل ى عليين بالشكر والفكر و ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح أ م ا تخصيص التين والزيتون بالقسم من بين النعم ا ل أ خ ر ى فهو أ ن هاتين الفاكهتين نافعتان مباركتان و أ ن في خلقهما وما فيهما من نعم ع ظ ي م ة يبعث على ا ل م ل ا ح ظ ة ل أ ن الزيتون يشكل أ س ا س ا مهما في ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ت ج ا ر ي ة وفي وسائل التنوير وفي ت غ ذ ي ة ا ل إ ن س ا ن كما أ ن في خلق التين ما يبين م ع ج ز ة خ ا ر ق ة من معجزات ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة كدرج أ ج ه ز ة ش ج ر ة التين ا ل ع ظ ي م ة وضمها في ب ذ ي ر ة م ت ن ا ه ي ة في الصغر كما يذكر بالقسم به بالنعم ا ل إ ل ه ي ة في طعمه وفي منافعه وفي دوامه خلاف أ ك ث ر الثمار وفي الوقت نفسه يرشد ا ل إ ن س ا ن إ ز ا ء هذه النعم إ ل ى ما يحول دون ترديه إ ل ى أ س ف ل سافلين ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح ا ل ن ك ت ة الثالثه ة المقطعة الموجودة إن الحروف أوائل ا ل في س ر شفرات إلهية يعطي بها سبحانه بعض ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة إ ل ى عبده الخاص ومفتاح تلك ا ل ش ف ر ة لدى ذلك العبد الخاص ولدى ورثته ولما كان ا ل ق ر آ ن الحكيم يخاطب جميع الطوائف ا ل ب ش ر ي ة في كل وقت وحين فهو يتضمن من المعاني ا ل م ت ن و ع ة والوجوه ا ل ك ث ي ر ة ا ل ج ا م ع ة ما يكون حظ كل ط ا ئ ف ة في كل عصر من العصور و أ ن أ ص ل المعاني والوجوه هي تلك التي بينها السلف الصالح بيانا واضحا وقد وجد ا ل أ و ل ي ا ء والمحققون إ ش ا ر ا ت معاملات غ ي ب ي ة في تلك المقطعات فيما يخص السير والسلوك الروحاني وقد أوائل سورة المقطعات البقرة بحثنا نبذة الرابعة عن النكتة إشارات الإعجاز في أوائل تفسير سورة البقرة فليراجع تلك تفسير تفسير في في لقد أ ث ب ت ت ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرون أ ن ه لا يمكن ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن الكريم ت ر ج م ة ح ق ي ق ي ة ولا يمكن قطعا ت ر ج م ة أ س ل و ب ه الرفيع في إ ع ج ا ز ه المعنوي و أ ن ه من ا ل ص ع و ب ة جدا افهام الذوق وبيان ا ل ح ق ي ق ة النابعين من ذلك ا ل أ س ل و ب الرفيع في إ ع ج ا ز ه المعنوي إ ل ا أ ن ن ا نشير ل ل د ل ا ل ة فحسب إ ل ى ج ه ة أ و جهتين منه وذلك بقوله تعالى ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف السنتكم و أ ل و ا ن ك م والسماوات مطويات بيمينه يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م يحول بين المرء وقلبه لا يعزب عنه مثقال ذ ر ة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة وامثالها تضع نصب الخيال تصور ح ق ي ق ة ا ل خ ل ا ق ي ة في أ س ل و ب رفيع معجز وفي جمع خارق بديع إ ذ يبين ان صانع العالم وباني الكون مثلما يمكن الشمس والقمر في مواقعهما يمكن الذرات أ ي ض ا في مواضعها في بؤبؤ عين ا ل أ ح ي ا ء مثلا فيمكن ك ل منها في موضعها ب ا ل آ ل ة نفسها في ا ل ل ح ظ ة نفسها و أ ن ه مثلما ويفتحها أ ب و ا ب ا وينسقها تنسيقا ينظم طبقات العين ويفتح أ غ ط ي ت ه ا بالميزان ب ا ل أ د ا ة نفسها و ا ل آ ل ة ا ل م ع ن و ي ة نفسها في ا ل ل ح ظ ة نفسها و أ ن ه مثلما يسمر النجوم في السماوات ي ن ق ش ما لا يحد من نقاط العلامات ا ل ف ا ر ق ة في وجه ا ل إ ن س ا ن ويشق فيه الحواس ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ب آ ل ة ا ل ق د ر ة ا ل م ع ن و ي ة نفسها بمعنى أ ن ذلك الصانع الجليل ل أ ج ل إ ر ا ء ة أ ف ع ا ل ه ملئ البصر والسمع و إ ظ ه ا ر مباشرته افعاله يطرق ب ك ل م ة من آ ي ا ت ه ا ل ق ر آ ن ي ة ف ر ق ة على ا ل ذ ر ة فيثبتها في موضعها ويطرق ب ك ل م ة أ خ ر ى من ا ل آ ي ة نفسها ف ر ق ة على الشمس ويثبتها في مركزها فيبين ا ل و ح د ا ن ي ة في عين ا ل أ ح د ي ة ومنتهى الجلال في منتهى الجمال ومنتهى ا ل ع ظ م ة في منتهى الخفاء ومنتهى ا ل س ع ة في منتهى ا ل د ق ة ومنتهى ا ل ه ي ب ة في منتهى ا ل ر ح م ة ومنتهى البعد في منتهى القرب أن يظهر أ ب ع د مراتب جميع الاضداد الذي يعد محالا في ص و ر ة د ر ج ة الواجب مثبتا ذلك ب أ ب ل غ أ س ل و ب وارفعه وهذا ا ل أ س ل و ب المعجز هو الذي يخضع رقاب فطاحل ا ل أ د ب ا ء فيخرون لبلاغته س ج د ا ومثلا قوله تعالى ومن آ ي ا ت ه أ ن تقوم السماء و ا ل أ ر ض ب أ م ر ه ثم إ ذ ا دعاكم د ع و ة من ا ل أ ر ض إ ذ ا أ ن ت م تخرجون تبين هذه الآية الكريمة هذه ع ظ م ة ربوبيته سبحانه في أ س ل و ب عال رفيع وذلك أ ن السماوات و ا ل أ ر ض ب م ث ا ب ة معسكرين في أ ت م ط ا ع ة وانقياد وفي ص و ر ة س ك ن ة لجيشين عظيمين على أ ت م نظام وانتظام وما فيهما من موجودات ر ا ق د ة تحت غطاء الفناء وستار العدم تمتثل ب س ر ع ة ت ا م ة و ط ا ع ة ك ا م ل ة أمرا واحدا أ و إ ش ا ر ة من نفخ في صور لتخرج إ ل ى ميدان الحشر والامتحان فانظر كيف عبرت ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة عن الحشر والقيامه ب أ س ل و ب معجز رفيع وكيف أ ش ا ر ت إ ل ى دليل إ ق ن ا ع ي في س ن ا ي ا المدعاه مثلما تخرج البذور التي تسترت في جوف ا ل أ ر ض ك ا ل م ي ت ة والقطرات التي انتشرت م س ت ت ر ة في جو السماء وانتشرت في ك ر ة الهواء وتحشر بانتظام كامل وفي س ر ع ة ت ا م ة فتخرج إ ل ى ميدان ا ل ت ج ر ب ة والامتحان في كل ربيع حتى تتخذ الحبوب في ا ل أ ر ض والقطرات في السماء ص و ر ة الحشر والنشور كما هو مشاهد وهكذا ا ل أ م ر في الحشر ا ل أ ك ب ر و ب ا ل س ه و ل ة نفسها واذ تشاهد هذا هنا فلا تقدرون على إ ن ك ا ر الحشر وهكذا فلكم أ ن تقيسوا على هذه ا ل آ ي ة ما في ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى من د ر ج ة ا ل ب ل ا غ ة فهل يمكن يا ترى ت ر ج م ة أ م ث ا ل هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة ت ر ج م ة ح ق ي ق ي ة لا شك أ ن ه ا غير م م ك ن ة ف إ ن كان ولا بد فاما أ ن تعطى معاني إ ج م ا ل ي ة م خ ت ص ر ة ل ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة او يلزم تفسير كل ج م ل ة منها في حوالي س ت ة اسطر النكتة الخامسة لنأخذ مثلا جملة قرآنية واحدة وهي الحمد لله فان اقصر معنا من معانيها كما تقطبه قواعد علم النحو والبيان لنأخذ جملة لله علم كل فرد من أفراد الحمد من أي حامد صدر وعلى قرآنية من من من تقطبه حامد محمود وقع فرد افراد صدر وهي اي اي هو من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د خاص ومستحق للذات الواجب الوجود المسمى بالله فقولنا كل فرد من أ ف ر ا د الحمد ناشئ من أ ل الاستغراق ومن أ ي حامد كان فقد صدر من كون الحمد مصدرا فيفيد العموم في مثل هذا المقام ل أ ن فاعله متروك وعلى أ ي محمود وقع يفيد العموم و ا ل ك ل ي ة في مقام الخطاب لترك المفعول أ م ا من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د فيفيده الدوام والثبات حسب ق ا ع د ة انتقال ا ل ج م ل ة ا ل ف ع ل ي ة إ ل ى ج م ل ة ا س م ي ة و أ ن لام الجر في لله تفيد معنا خاصا ومستحقا لأن تلك اللامة للاختصاص والاستحقاق أما للذات الواجب الوجود المسمى تفيد ومستحقا معنا أما خاصا ب لله ف إ ن رفض الله يدل د ل ا ل ة ا ل ت ز ا م ي ة على الواجب الوجود ل أ ن ه لفظ جامع لسائر ا ل أ س م ا ء والصفات و إ ن ه الاسم ا ل أ ع ظ م و ل أ ن واجب الوجود لازم ضروري ل ل أ ل و ه ي ة وهو عنوان ل م ل ا ح ظ ة الذات ا ل ج ل ي ل ة فلئن كان أ ك ث ر المعاني الظاهريه ل ج م ل ة الحمد لله على هذه ا ل ص و ر ة كما اتفق عليها علماء ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فكيف ب ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى ل غ ة أ خ ر ى بنفس ا ل إ ع ج ا ز و ا ل ق و ة نفسها ثم إ ن هناك ل غ ة ف ص ي ح ة و ا ح د ة فقط من بين ا ل س ن ة العالم ولغاته مما سوى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وهي لا تبلغ قطعا ج ا م ع ي ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وشموليتها إ ن كلمات ا ل ق ر آ ن التي جاءت بتلك ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى ا ل ج ا م ع ة ا ل خ ا ر ق ة وفي ص و ر ة م ع ج ز ة و ص ا د ر ة من علم محيط بكل شيء يدير الجهات كلها كيف توفي حقها كلمات أ ل س ن ة أ خ ر ى ت ر ك ي ب ي ة و ت ص ر ي ف ي ة في ت ر ج م ة من هو جزئي الذهن قاصر الشعور مشوش الفكر مظلم القلب أ م كيف ت م ل أ كلمات ت ر ج م ة محل تلك الكلمات ا ل م ق د س ة حتى أ س ت ط ي ع القول و أ ث ب ت أ ي ض ا أ ن كل حرف من حروف ا ل ق ر آ ن الكريم ب م ث ا ب ة خ ز ي ن ة من خزائن الحقائق بل قد يحوي حرف واحد فقط من الحقائق ما ي م ل أ ص ح ي ف ة ك ا م ل ة ا ل ن ك ت ة ا ل س ا د س ة ل أ ج ل تنوير هذا المعنى هذا س أ ذ ك ر لكم ما جرى علي من ح ا ل ة ن و ر ا ن ي ة خ ا ص ة ومن خيال ذي ح ق ي ق ة توضيحا بمعنى ك ل م ة نعبد وتبيانا لجانب خفي من سرها ت أ م ل ت ذات يوم في نون المتكلم مع الغير في إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين وتحرى قلبي وبحث عن سبب انتقال ص ي غ ة المتكلم الواحد إ ل ى ص ي ر ة الجمع نعبد فبرزت ف ج أ ة ف ض ي ل ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وحكمتها من تلك النون إ ذ ر أ ي ت أ ن ه بسبب مشاركتي ل ل ج م ا ع ة في ا ل ص ل ا ة التي أ د ي ت ه ا في جامع بايزيد يكون كل فرد منها ب م ث ا ب ة شفيع لي و ر أ ي ت أ ن كل فرد من أ ف ر ا د تلك الجماعه ة ش ا د ومؤيد لما أ ظ ه ر ت ه من أ ح ك ا م وقضايا في قراءتي فولد ذلك عندي ا ل ش ج ا ع ة ا ل ك ا ف ي ة لكي أ ق د م ع ب ا د ة ن ا ق ص ة و أ ر ف ع ه ا م ض م و م ة مع ا ل ع ب ا د ة ا ل ه ا ئ ل ة لتلك ا ل ج م ا ع ة إ ل ى ا ل ح ض ر ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل م ق د س ة وبينما كنت أ ت أ م ل في هذا إ ذ ا بستار آ خ ر يرفع و ر أ ي ت أ ن جميع مساجد اسطنبول قد اتصلت وترابط بعضها ببعض ف أ ص ب ح ت تلك ا ل م د ي ن ة كهذا الجامع واستشعرت بشرف أ د ع ي ت ه م جميعا بل تصديقهم كذلك وهناك ر أ ي ت نفسي محشورا في تلك الصفوف ا ل د ا ئ ر ي ة على مسجد سطح ا ل أ ر ض ا ل م ت ح ل ق ة حلقات حول ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة فحمدت الله كثيرا وقلت الحمد لله رب العالمين إ ن لي كل هذه ا ل ك ث ر ة ا ل ك ا ف ر ة من الشفعاء وممن يرددون معي ويصدقونني في كل ما أ ق و ل ه في ا ل ص ل ا ة وقلت ما دام الستار قد رفع هكذا ا خيالا و أ ص ب ح ت ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة بحكم محراب ل أ ه ل ا ل أ ر ض ف ا ل أ ر ت ن م إ ذ ن هذه ا ل ف ر ص ة و ا ل أ د ع فيها خ ل ا ص الإيمان التي أ ذ ك ر ه ا في التشهد وهي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله و أ س ل م ه ا أ م ا ن ة عند الحجر ا ل أ س و د متخذا الصفوف شهداء عليها وهنا انكشفت ح ا ل ة أ خ ر ى إ ذ ر أ ي ت أ ن ا ل ج م ا ع ة التي انضممت إ ل ي ه ا قد أ ص ب ح ت ثلاث جماعات ودوائر الأولى هي الجماعة الكبرى هي ا ل م ؤ ل ف ة من المؤمنين الموحدين على وجه ا ل أ ر ض ق ا ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة هي ج م ا ع ة الموجودات ك ا ف ة حيث كل قد علم صلاته وتسبيحه ف ر أ ي ت نفسي مع صلاتها الكبرى وفي تسبيحاتها العظمى و أ ن ما يسمى وظائف ا ل أ ش ي ا ء و أ ع م ا ل ه ا إ ن هو الا عناوين عباداتها وعبوديتها ف ط أ ط أ ت ر أ س ي حائرا أ م ا م هذه ا ل ع ظ م ة قائلا الله أ ك ب ر و ت أ م ل ت في نفسي وفي ا ل د ا ئ ر ة ا ل ث ا ل ث ة و ر أ ي ت عالما ي ب د أ من ل ر ا ت وجودي وينتهي إ ل ى حواسي ا ل ظ ا ه ر ة فهو عالم صغير وصغير إ ل ا أ ن ه عظيم جدا يدعو إ ل ى ا ل ح ي ر ة و ا ل إ ع ج ا ب وهو عالم ظاهره متناه في الصغر إ ل ا أ ن حقيقته ع ظ ي م ة ووظائفه ج ل ي ل ة نعم ر أ ي ت أ ن كل ج م ا ع ة من جماعات هذا العالم م ن ه م ك ة بوظائف عبوديتها وواجبات شكرها و ر أ ي ت أ ن ا ل ل ط ي ف ة ا ل ر ب ا ن ي ة التي هي في تلك ا ل د ا ئ ر ة في قلبي تردد إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين باسم هذه ا ل ج م ا ع ة مثلما رددها لساني بنيه الجماعتين العظيمتين ا ل أ و ل ي ي ن و ا ل خ ل ا ص ة أ ن ن و نعبد ن تشير إ ل ى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها وبينما أ ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا ب ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة لمبلغ ا ل ق ر آ ن الكريم قد تمثلت أ م ا م ي بعظمته ووقاره وهو صلى الله عليه وسلم على منبره المعنوي ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة و أ س م ع منه كما سمع غيري خطابا الهيا موجها يا أ ي ه ا الناس ع ب د و ا ربكم ف ر أ ي ت خيالا أ ن كل من في تلك الجماعات الثلاث يتجاوب مثلي مع ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلا إ ي ا ك نعبد وهناك تمثلت ح ق ي ق ة أ خ ر ى أ م ا م الفكر حسب ق ا ع د ة إ ذ ا ثبت الشيء ث ب ت بلوازمه وهي ما دام رب العالمين قد اتخذ ا ل إ ن س ا ن مخاطبا له فيتكلم مع جميع الموجودات و أ ن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد قام بتبليغ ذلك الخطاب الرباني الجليل إ ل ى جميع البشر بل إ ل ى جميع ذوي الشعور و إ ل ى جميع ذوي ا ل أ ر و ا ح فلا بد أ ن الماضي والمستقبل معا قد ا ص ب ح بحكم الزمن الحاضر وغدت ا ل ب ش ر ي ة ك ا ف ة مجلسا واحدا و ج م ا ع ة و ا ح د ة في صفوف م خ ت ل ف ة م ت ن و ع ة حيث الخطاب موجه إ ل ي ه م جميعا هناك بدا ل أ ن كل آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم في ق م ة ا ل ب ل ا غ ة ومنتهى ا ل ج ز ا ل ة وفي غ ا ي ة ا ل إ ع ج ا ز الذي يشع نوره الساطع حيث إ ن ا ل آ ي ة تكسب علوها وسموها وقوتها لصدورها من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا ن ه ا ي ة لعظمته ولا غ ا ي ة لسعته ولا منتهى لسموه من ذي الجلال و ا ل ع ظ م ة ا ل م ط ل ق ة من المتكلم ا ل أ ز ر ي جل جلاله ومن مبلغها الذي هو في مقام ا ل م ح ب و ب ي ة العظمى صاحب ا ل م ن ز ل ة ا ل ر ف ي ع ة و ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة ومن توجهها إ ل ى المخاطبين الذين هم في منتهى ا ل ك ث ر ة و ا ل أ ه م ي ة والتباين لذا تحقق عندي أ ن ه ليس ا ل ق ر آ ن كله م ع ج ز ة بل كل س و ر ة من سوره م ع ج ز ة وكل آ ي ة من آ ي ا ت ه م ع ج ز ة بل حتى كل ك ل م ة فيه بحكم م ع ج ز ة لذا قلت الحمد لله على ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن وبهذا خرجت من ذلك الخيال الذي هو عين ا ل ح ق ي ق ة كما دخلت فيه من نون نعبد وفهمت أ ن ه ليست آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ولا كلماته م ع ج ز ة وحدها و إ ن م ا كذلك حروف ا ل ق ر آ ن كما في نون نعبد هي مفاتيح ن و ر ا ن ي ة لحقائق عظمى وبعدما خرج القلب والخيال من نون نعبد قابلهما ل ع ق ل قائلا إ ن ن ي أ ط ا ل ب بحظي ونصيبي مما أ ن ت م فيه فلا أ ت م ك ن من التحليق مثلكم ولا أ س ت ط ي ع السير إ ل ا ب أ ق د ا م ا ل أ د ل ة والحجج أ ر و ن ي ما في نعبد ونستعين من الطريق الموصل إ ل ى المعبود الحقيقي والمستعان الحقيقي حتى أتمكن من مرافقتكم من وعندها خطر للقلب أ ن قل لذلك العقل الحائر أ ن ي ت أ م ل في جميع موجودات العالم سواء منها الحي وغير الحي فلكل منها ع ب و د ي ة على شكل و ظ ي ف ة من الوظائف على وفق نظام دقيق وضمن ا ط ا ع ة تامه ومع أ ن قسما من تلك الموجودات دون شعور وإحساس ف إ ن ه ينجز أ ع م ا ل ه ووظائفه في غ ا ي ة ا ل ع ب و د ي ة والنظام والشعور إ ذ ن لا بد أ ن معبودا حقيقيا و آ م ر ا مطلقا يسخر هذه الموجودات ويسوقها إ ل ى العبوديه ة وقل ل ليتأمل كذلك في جميع الموجودات ولا سيما الأحياء منها فلكل منها حاجات كثيرة ولكل منها مطالب في جميع سيما كثيرة حاجات متنوعة منها منها منها عدة و م خ ت ل ف ة ل إ د ا م ة حياتها وبقاء نوعها وبينما لا تصل أ ي د ي ه ا إ ل ى أ ب س ط تلك الحاجات والمطالب وليست هي في طوقها إ ذ ا بنا نشاهد أ ن تلك المطالب التي لا تحد ت أ ت ي ه ا رغدا من كل مكان بل ت أ ت ي ه ا في أ ف ض ل وقت و أ ن س ب ه فهذا الافتقار و ا ل ح ا ج ة غير المتناهيتين للموجودات وهذه الإعانات الغيبية والامدادات ا ل ر ح م ا ن ي ة تدل بداهه على أ ن لها رزاقا يحميها وهو غني مطلق كريم مطلق قدير مطلق بحيث يستعين به كل شيء وكل حي طالبا منه العون والمدد أ ي إ ن كل شيء في الوجود يقول ضمنا و م ع ن ا و إ ي ا ك نستعين وهناك استسلم العقل وقال آ م ن ا وصدقنا ا ل ن ك ت ة ا ل س ا ب ع ة وبعد ذلك و أ ن ا اتلو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم نظرت إ ل ى قوافل ا ل ب ش ر ي ة ا ل ر ا ح ل ة إ ل ى الماضي ف ر أ ي ت أ ن ركب ا ل أ ن ب ي ا ء المكرمين والصديقين والشهداء و ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين أ ن و ر تلك القوافل و أ ص ف ع ه ا حتى إ ن نوره يبدد ظلمات المستقبل إ ذ انهم ماضون في ج ا د ة م س ت ق ي م ة كبرى تمتد إ ل ى ا ل أ ب د و إ ن هذه ا ل ج م ل ة تبصرني طريق اللحاق بذلك الركب الميمون بل تلحقني بهم فقلت يا سبحان الله ما أ ف د ح خ س ا ر ة وما أ ع ظ م هلاك من ترك الالتحاق بهذه ا ل ق ا ف ل ة ا ل ن و ر ا ن ي ة العظمى والتي مضت بسلام و أ م ا ن و أ ز ا ل ت حجب الظلمات ونورت المستقبل إ ن من يملك ذ ر ة من شعور لا بد أ ن يدرك هذا و إ ن من ينحرف عن طريق تلك ا ل ق ا ف ل ة العظمى ب إ ح د ا ث البدع أ ي ن سيلتمس النور ليستضيء و إ ل ى أ ي ن سيسلك فلقد قال قدوتنا الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار فالذين استحقوا أ ن يطلق عليهم اسم علماء السوء أ و ل ئ ك الشقاء أ ي ه م ص ل ح ة يجدونها إ ز ا ء هذا الحديث في فتوى يفتونها يعارضون بها بديهيات الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة بما فيه ضرر ومن غير ض ر و ر ة ويرون أ ن تلك الشعائر ق ا ب ل ة للتبديل ف إ ن كان ث م ة شيء فلربما انتباه مؤقت ناشئ من سطوع المعنى المؤقت هو الذي خدعهم مثلا لو س ل خ جلد حيوان أ و نزع غلاف ث م ر ة ف إ ن ظ ر ا ف ة م ؤ ق ت ة تبدو من اللحم و ا ل ث م ر ة ولكن بعد م د ة ق ل ي ل ة يسود ذلك اللحم الظريف و ا ل ث م ر ة ا ل ل ط ي ف ة وذلك ب ت أ ث ي ر ما يغلفهما من غلاف ع ر ض ي غريب كثيف ملوث فيتعفنان كذلك التعابير ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ن ب و ي ة التي هي في الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة فهي ب م ث ا ب ة جلد حي مثاب عليه و ل د انتزاعه يظهر شيء من نور المعاني مؤقتا ً وتطير أ ر و ا ح تلك المعاني ا ل م ب ا ر ك ة بمثل ذهاب ل ط ا ف ة ا ل ث م ر ة المنزوع عنها الغلاف ت ا ر ك ة الفاظها ا ل ب ش ر ي ة في القلوب والعقول ا ل م ظ ل م ة ثم تغادر ويذهب النور ولا يبقى غير الدخان وعلى كل حال ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا م ن ة ينبغي بيان دستور من دساتير ا ل ح ق ي ق ة الذي يخص هذا ا ل أ م ر وذلك أ ن في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة نوعين من الحقوق حقوق ش خ ص ي ة وحقوق عامه والتي هي من نوع حقوق الله و أ ن من المسائل ا ل ش ر ع ي ة ما يتعلق ب ا ل أ ش خ ا ص ومنها ما يتعلق بالناس عامه اي يتعلق بهم من حيث العموم فيطلق على هذا القسم اسم الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة فالناس ل ك ه م لهم ح ص ة من هذا القسم حيث يتعلق بالعموم و أ ن أ ي تدخل في هذا القسم من الشعائر واي مس بها يعتبر تعديا على حقوق أ و ل ئ ك الناس عامه إ ن لم يكونوا راضين عنه و إ ن أ ص غ ر م س أ ل ة من تلك الشعائر ولتكن من قبيل ا ل س ن ة على جانب عظيم من ا ل أ ه م ي ة ك أ ي ة م س أ ل ة ج ل ي ل ة ل أ ن ه ا تتعلق م ب ا ش ر ة بالعالم ا ل إ س ل ا م ي كافه الا فليدرك أ و ل ئ ك الذين يسعون لقطع تلك السلاسل ا ل ن و ر ا ن ي ة التي ارتبط بها جميع أ ع ا ظ م ا ل إ س ل ا م منذ خير القرون إ ل ى يومنا هذا ويعاونون على تحريفها وهدمها فلينظر أ ي خ ط أ عظيم يرتكبون وليرتعدوا إ ن كانت لهم ذ ر ة من شعور ا ل ن ك ت ة ا ل ت ا س ع ة يطلق على قسم من المسائل ا ل ش ر ع ي ة اسم المسائل ا ل ت ع ب د ي ة هذا القسم لا يرتبط بمحاكمات ع ق ل ي ة ويفعل كما أ م ر إ ذ ان ع ل ت ه هو ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي ويعبر عن القسم ا ل آ خ ر بمعقول المعنى أ ي إ ن له ح ك م ة و م ص ل ح ة صارت م ر ج ح ة لتشريع ذلك الحكم ولكن ليست سببا ولا ع ل ة ل أ ن ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي ا ل أ م ر والنهي ا ل إ ل ه ي فالقسم التعبدي من الشعائر لا تؤيره ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة قطعا ل أ ن ج ه ة التعبد فيه هي التي تترجح لذا لا يمكن أ ن يتدخل فيه أ و يمس بشيء حتى لو وجدت م ئ ة أ ل ف م ص ل ح ة و ح ك م ة فلا يمكن أ ن تغير منها شيئا وكذلك لا يمكن أ ن يقال إ ن فوائد الشعائر هي المصالح ا ل م ع ل و م ة وحدها فهذا مفهوم خ ط أ بل إ ن تلك المصالح ا ل م ع ل و م ة ربما هي ف ا ئ د ة و ا ح د ة من بين حكمها ا ل ك ث ي ر ة فمثلا لو قال أ ح د ه م إ ن ا ل ح ك م ة من ا ل أ ذ ا ن هي د ع و ة المسلمين إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا يكفي بهذه ا ل ح ا ل ة إ ط ل ا ق ط ل ق ة من ب ن د ق ي ة ولا يعرف ذلك ا ل أ ب ل ه أ ن د ع و ة المسلمين هي م ص ل ح ة و ا ح د ة من بين أ ل و ف المصالح في ا ل أ ذ ا ن حتى لو أ ع ط ى ذلك ل ا ص و تلك ت ا ل م ص ل ح ة ف إ ن ه لا يسد مسد الاذان أ ذ ن ا ل ي وسيلة هو ل ل إ ع التوحيد الذي هو ا ل ن ت ي ج ة العظمى لخلق العالم وخلق نوع البشر و و ا س ط ة ل إ ظ ه ا ر ا ل ع ب و د ي ة إ ز ا ء ا ل ر ب و ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة باسم الناس في تلك ا ل ب ل د ة أ و باسم البشريه ق ا ط ب ة حاصل الكلام إ ن جهنم ليست ز ا ئ د ة عن ا ل ح ا ج ة ف إ ن كثيرا من ا ل أ م و ر تدعو بكل ق و ة لتعش جهنم